فأنت له تصدى وما عليك أَلَّا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره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 ja umma ja firu, ahi, wa ummi, wa abi, wa soa, hivati, wa badi. Likulli meri in min umma, umma, edin, shaknui, uuni, ui,